يا بال بنت حبيبي والله نموت في حبك ونتدريبي يا بال قلب هات يا بال قلب حبيبي يا نظر عيني يا غالي هو نصيبي والله صحيح الهوى بيغير طعم الحياه وكل عاشق لو حيدور حيبلغ مناه والله <سؤال> صحيح الهوى بيغير طعم الحياه وكل عشق لو حيدور حيبلغ منا انت حبيبي وروحي وبلسملي كل جروحي معاك انا بل اروحي وبقول اه اه اه بحبك اه اطيب قلب اطيب قلب يا حبيبي والله انا بموت في حبك ونداري اتكاني سوره وضمها في وبنسى كل الناس شاشي ده كفايه لي عيني وساكن قلبي خلاص حبيبي في تك يا غالي تزعل اسهر ليله تسهر تعال في في برتاح انا بايدي عايشه عشانك ابقى وسولك وخف وسونك وخفاري والله صحيح الهوى بيغير طعم الحياة وكل عاشق لو حيدور حيبلغ مناه صحيح الهوى بيغير طعم الحياة وكل عاشق لو حيدور حيبلغ انت حبيبي وروحي وبلسم لكل جروحي قاكه انا بل اروحي وبقول آه, اه اه اه بحبك اه هاتي يا قلبي هاتي قلب يا انت حبيبي والله انا اموت في حبك وانت تدري اتيه بقلب اعتيه بقلب حبي يا غالي هو نصيبي